صلاة وزكاة حج والشهاداتين وأكلم ربي خمسة أطهر بدني بصلاة بوضوئي بركوعي بخشوعي دوما ألقى بني الإسلام على خمس خمسة أركان في الدين صوم وصلاة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 إقامة الصلاة إتاء الزكاة وصوم رمضان وحاج البيت من استطاع إليه سبيلا